إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إنني دعوتهم جهارا ثم إنني أعلن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 من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا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 وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِئُوا آتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا انك ينتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات الظالمين إلا تبارون.